يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهر تجري من تحتها لنهر يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير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 وندجني من فرعون وعمله وندجني من القوم الظالمين ومرّي ما بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين.